ققوه مِ نِعذتِهَّ وَأَحصُ لَك وَاتَّقُ الله رَبَّكم وَاتَّقُ الله رَكم لا تُفْبوه مِ بُيوتِ وَلَا يَقينَ إِلااأَأتينَ بِفاحِشَة م بَينَ ك روتين <تصفيق> ولا يخرج لجلاء ان لي الضحكه مبينه وتلك حدود الله وتلك الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه اَتَطَّحُدُ حُدُودَ اللَّهِ تَقْرَهُ لَمَنَسَّهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ان تمسكوا بالمعروف او سائبهم لما واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله واشهدوا ذالكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ينذروه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَررزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحسِب وَيَررزُكُهُ منِن حَبُ لَا يحَسبِ وَمَتَوكَّلعَ اللهَّهِ فَهُحَسقُ وَلَيتَك الْلََغ الله فَهُ وَحَسق إِ قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المحيط من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذالكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ